لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ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 فَمَنِ ٱتَّغَوَىٰٓ أٰذَلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ, هم بِشَهَٰدَٰتِهِمْ قَٰٓئِمُونَ والذين هم على صلاتهم يحافظون هؤلاء كفي جنات مكرمون فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّ خَلَقْنَاهُمْ مِّن يَعْلَمُونَ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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون